لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها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 إ إذهَم الطائِ فَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَل واللَّهُ وَلهُمَا وَوعلَ اللهَّ فَلَةَ وَكلِمُؤمنِنون وَلَقدَدنَ صَرَكُم اللههُ بِبَدر وَأَن تُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُ اللهَّه لعََّكُم اِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافَ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أ إِ تَصِْوا وَتَتَّقُ وَيأتُكُم مِ فَورهِمْ هذا يُدِدَكُمْ رَبّكُمْ بخسَةِ آاف يُمْددَكُمْ رَبّكُم بخمسَةِ آلى ف مِمَلاائِكَةِ مُصَِمين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۖ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون